الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مشاهدنا الكرام مشاهدنا كوثر الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم أطيب التحية وألتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة وأنوان هذه الحلقة استمرار لما سبق عرضه في الحلقتين السابقتين الإمامة في الرؤية القرآنية مشاهدنا الكرام أيضا أذكركم بأننا نتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات عن الإمامة من وجهة نظر القرآن الكريم بصورة عامة من غير أن نخصص من المقصود وما ومن مصاديق هذه الإمامة إذن مشاهدنا الكرام كونوا معنا ومحاور هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة فاصل ونعود إليكم أحييكم مرة أخرى مشاهد الكرام وأرحب باسمكم بضيف البرنامج سماحة آية الله السيد كمان الحيدري مرحبا بكم سماحة السيد أهلا ومرحبا دكتور حياكم الله مرحبا بكم سماحة السيد في البدء هل من خلاصة موجزة تتفضلون بتقديمها للسادة مشاهد الكرام عما سبق عرضه في الحلقة السابقة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين في الواقع أنا في المقدمة أقدم اعتذاري للمشاهد الكريم أيضا لأنه بعض الأحيان نحن نضطر لتكرار بعض الأبحاث السابقة حتى تترابط هذه الأبحاث باعتبار أنه كما يرى المشاهد الكريم وهو واقف على هذه أمور التي نذكرها والمعارف التي نشير إليها أن هذه المعارف مترابطة بعضها مع بعض تشكل حلقات سلسلة واحدة وايضا مترتبة بعضها على بعض يعني الترتب كما يقولون على أقسام قد يكون هناك ترتب ولكن, قد يكون هناك ترابط ولكن من غير ترتب ولكن هنا الأبحاث مترابطة أولا ومترتبة ثانيا يعني أن البحث اللاحق إنما يأتي بعد البحث السابق والسابق انما يؤيء كمقدمة وتمهيد الوصول إلى البحث اللاحق لذا نحن نحتاج ونضطر في بعض الأحيان أن نكرر بعض الموضوع أبحاث حتى تترابط هذه الأبحاث ويتضح الترابط والترتب المنطقي الموجود بينها هذا اولا وثانيا انا أيضا أعتذر للمشاهد الكريم أنه تأتينا جملة في بعض الأحيان جملة من الأسئلة ونحن لا نستطيع أن نجيب عليها في مثل هذه الحلقة لا. لماذا باعتبار أنه بحث ذلك الموضوع بعد لم نبحثه قرآنيا لا. ننتظر أنه يأتي وقته المناسب لبحث تلك القضية قرآنيا وبعد ذلك إن شاء الله تعالى إذا بقي للمشاهد الكريم أي تساؤل أو إثارة أو إشكال نعم. نحاول أن نقف للإجابة إن على ذلك جي. في البحث السابق نحن انتهينا إلى هذه النقطة وهي أننا ذكرنا أن علماء المسلمين افترقوا إلى اتجاهين وإلى وجهتين نظر في فهم الإمامة في الإسلام نعم اتجاه يعتقد بأن الإمامة أساسا ليست لا من الضروريات المرتبطة لا من الأصول العقدية ولا من الضروريات المرتبطة بالأمور الفرعية أبدا وإنما تعتبر من ثواني الأبحاث من الأمور الثانوية من الأمور الجانبية ولولا العادة كما ذكر الغزالي نتذكر في الأسبوع الماضي ولولا العادة لا كان الاستغناء عن هذا البحث أولى من الدخول في مثل هذا البحث في المقابل قلنا توجد رؤية أخرى طبعا هذه الرؤية هي رؤية مدرسة الصحابة وأنا من الآن فصاعدا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت عندما أقول مدرسة الصحابة يعني المدرسة التي هي في مقابل مدرسة الإمام علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام وبتعبير أوضح أنها هي المدرسة التي عبر عنها القرآن الكريم بمدرسة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت على ما نعتقده في ذلك في هذه الآية المباركة أو مدرسة العطرة كما ورد في حديث الثقلين والأحاديث المتواترة الأخرى إذن مدرسة الصحابة هي المدرسة التي اعتقدت أن الإمامة ليست منصبا إماميا وليست مجعولة من قبل الله وليست بتلك الأهمية لا على المستوى العقدي ولا على المستوى العملي أو الفقهي أو الفرعي نعم في مقابل ذلك كما أشرنا في الحلقة السابقة قلنا اتجاه مدرسة أهل البيت آمنت بأن الإمامة أصل من الأصول وركن من الأركان العقائدية والإيمانية نعم. التي وقف عندها القرآن الكريم وبينتها النصوص المتواترة عن النبي الأكرم صلى الله عليه, صلى الله عليه وآله. وآله على هذا الأساس نحن سندخل وطبعا قلنا تترتب على ذلك مجموعة من الآثار والنتائج المهمة سواء ما يتعلق بشرائطها بموانعها بأنها منصوصة غير منصوصة دائما غير دائما إلى آخر من الأبحاث والتي نحاول إن شاء الله تعالى أن نتوفر عليها في الأبحاث اللاحية أحسنتم كثيرا طيب هنا سماحت سيد قد يسأل المشاهد الكريم يقول هل المثال مثال يقدمه لنا سماحت السيد يبين هذه الآثار وهذه النتائج المترتبة على ما تمت الإشارة أحسنتم, أحسنتم في الواقع بأنه أنا بيودي أن المشاهد الكريم أرجع وأقول أن المشاهد الكريم بيودي أن يلتفت إلى المراكز أو الانطلاقات التي تنطلق منها مدرسة أهل البيت والانطلاق أو المحور أو المركز الذي تنطلق منه مدرسة الصحابة في فهم الإمامة مدرسة الصحابة عندما نراجع إلى كلماتهم نجد بأن مدرسة الصحابة انطلقت من هذا المنطلق آمنت بأن الإمامة ليس لها دور. إلا الشأن السياسي والإداري في الأمة يعني قالت أن الإمامة لم توضع لها أدوار ومسؤوليات إلا هذه الأدوار إلا ما نجده الآن في مجتمعاتنا التي تقوم على أسس الدولة الحديثة وهو أنه يحتاج إلى رئيس دولة ويحتاج إلى قائد حتى ينظم شؤون الناس الإدارية، الاجتماعية، الاقتصادية، نعم. الحربية ونحو نعم. ذلك سبحان الله. انطلقوا أن الإمامة طبعا من غير أن يقيموا الدليل على ذلك وسأبين وهذا واقعا من أخطر ما نجده في تاريخ علم الكلام الإسلامي نعم. وهو أنهم انطلقوا من هذه الرؤية من الواقع الذي كان يعيشه تعيشوا الخلافة الإسلامية يعني حملوا الإسلام على الواقع التفتوا أحسنتم يعني سأبين هذه الحقيقة بشكل نعم. واضح ويوجد تصريح من كبار علماء المسلمين لم ينطلقوا من الرؤية القرآنية يعني لم يقولوا نحن نقول هذا لأن الآية قالت كذا قالوا نحن نقول هذا لأن الخليفة الأول فعل كذا نقول ذلك لأن الخليفة الثاني فعل كذا الانطلاق كانت من انطلاقا من الواقع الذي ساد بعد ذهاب الرسول بعد رحلة الرسول الله الأعظم الله. صلى الله عليه وآله ولذا نجد أنهم عندما جاءوا إلى هذا الواقع وجدوا أن هذا الواقع ليس له دور للقائد أو للخليفة أو للإمام أو لأمير المؤمنين باصطلاح بين قوسين هذه ليس لها دور إلا مسألة القيادة السياسية في الأمة وإدارة شؤونها على مختلف الأصعدة السياسية والإدارية والاقتصادية والحربية ونحو ذلك لا. هذه انطلاقة من وأبين الآن في مقابل هذه الانطلاقة وهذه وهذا, وهذا المركز للبحث عند مدرسة الصحابة أن مدرسة أهل البيت من أين انطلقت في مدرسة الإمام؟ في في الإمامة وفي فهم الإمامة نعم. الدليل الذي بيدي أن أقيمه على هذا المعنى في الواقع بأنه الكلمات التي نرجع إليها نحن عندما نرجع إلى كلمات الأعلام نجد بأنه من حيث الشرائط ومن حيث الموانع ومن حيث المسؤوليات أحاول أن أقف على جملة من كلمات الباق اللاني والبغدادي وبن حزم والتفتزاني هل قد يتبادل لذهن المشاهد الكريم تكفي كلمة واحد الجواب كلا أريد أن أقول بأنه هذا هو السياق العام لفكري نعم. مدرسة الصحابه تسالموا على هذا الامر احسنتم انا اسمرد اقول تسالموا وقعلنا في مثلات ولكن اراد اقول هذا هو السياق العام نعم. هذا هو الإطار العام وحا... و... واحاول أن أذكر مجموعة من كلمات العلماء المختلفين في الاتجاهات الكلاميه والفقهيه يعني ما احاول ان, أن... اذكر ثلاث أو أربعة أشخاص من مدرسة كلامية واحدة أو مدرسة فقهية واحدة وإنما من مدارس متعددة كلامية وفقية حتى يتضح بأن هذا هو السياق العام لمدرسة الصحابة إذا جئنا إلى كلماتهم فيما يتعلق بفهم الإمامة وشرائطها ومحور انطلاقها انظروا ماذا يقول هؤلاء في كلماتهم يعني في شرائطها مثلا الباق في التمهيد طبعا أنا ما أذكر رقم الصفحة وكذا باعتبار أنه تعلمون أن الطبعات مختلفة فالمشاهد الكريم فقط يكفيني أن أشير إليه إلى المصدر حتى يرجع إلى الطبعة التي موجودة بيده يقول يشترط في الإمام وعندما يقول الإمام مراد إمام الجماعة ولا مراد إمام الحرب وإنما الحاكم السياسي يعني الخليفة الذي يحكم باسم من؟ باسم القرآن وباسم رسول الله وباسم الله سبحانه وتعالى يقول أن يكون قرشيا من صميم واحد اثنين وأن يكون في العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين إذن على مستوى العلم يكون له فجعل متعارف كأي قاضي من قضاة المسلمين انظروا الانطلاقة بعد وأن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسرايا وسذ الثغور وحماية البيضة بيضة الإسلام نعم. وحفظ الأمة والانتقام من ظالمها والأخذ لمظلومها شوفوا الانطلاق إذن الإمامة تتلخص كل أدوارها شرائطها موانعين في هذه الأمور التي ذكرها هذا يقوله الباقلاني المتوفى سنة 403 من الهجرة وقال عبد القاهر البغداد قال أصحابنا إن الذي يصلح إذن العبارة يعني مونظر شخص معين وإنما هو اتجاه قال أصحابنا إن الذي يصلح للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة أوصاف الوصف الأول العلم وأقل ما يكفيه من أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام الثاني العدالة والورع وأقل ما يجب له من هذه الخصلة أن يكون ممن يجوز ممن يجوز قبول شهادته تحملا وأداءا هذا القدر الذي يريد أن يدير الأمة الإسلامية بكل ما فيها من مغريات وبكل ما فيها من إشكاليات وبكل ما فيها من أمور قد ينزلق الحاكم والخليفة والإمام فيها لا يحتاج إلا, إلا إلى درجة متوسطة بل دانية ماذا؟ يعني أشاهدوا العمام درجتهما واحدة أحسنتم أن تنظروا يقول ممن يجوز قبول شهادته تحملا بعد والثالث الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير وأن يعرف مراتب الناس ويحفظهم عليها ولا يستعين على الأعمال الكبار بالعمال الصغار ويكون عارفا بتدبير الحر هذه هماتي أنا من الرجل ابن حزم أيضا يقول أن يكون صلبه من قريش أن يكون بالغا مميزا أن يكون رجلا أن يكون مسلما أن يكون متقدما أن يكون عالما بما يلزمه أن يكون متقيا بالجملة التفتوا جيدا عجيب ابن حزم ماذا يقول يقول غير معلن الفساد في الأرض يعني إذا كان أبلي إذا كان على السر ما في مشكلة ولكن لتكون حالة الحاكم وعلى هذا الأساس أنتم تجدون الآن في مجتمعاتنا الإسلامية أنه حتى الإنسان الظالم الحاكم الظالم الحاكم الكذا إذا لم يكن متجاهرا بالفسق والظلم يجعلونهم من أولي الأمر في قوله تعالى وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم على أساس هذه المباني هذه النظرية التي تجعل الإنسان الحك... الإمامة والخلافة والحكومة فالتقع بأيدي من يشاء ألا يكون فلا التفتزان أيضا نفس هذا الكلام يقوله ولا أطيل هذا على مستوى, ماذا؟ على مستوى الشرائط التي لا بد من توفرها في الإمام. في الإمام التفتوا بماذا تنعقد الإمام يعني هل تحتاج إلى أن يحصل لها عليها إجماع من الأمة هل تحتاج إلى أهل الحل والعقد طبعا أسنو كأنه لا يوجد أي بحث أن الإمام قد تكون من شرائطها أن تكون منصوصة من قبل الله سبحانه وتعالى لكنهم من المفروغ عنه أن الإمامة جن... لا تحتاج إلى نص فلهذا دخلوا في بحث وهو أنه بماذا تنعقد تنعقد بالإجماع تحتاج إلى الإجماع قالوا لا لا تحتاج تنعقد تحتاج إلى أن يجتمع عليها أهل الحل والعقد قالوا إذا كان زين أما إذا لم يكن لا توجد مشكلة. أيضا لا توجد مشكلة قالوا إذن بماذا تنعقد؟ قالوا تنعقد بشخص يعني شخص يمد يده إلى شخص آخر يقول أبايعك على أن تكون خليفة فتنعقد أن يكون خليفة إذن لا فرق بينه وبين إمام الصلاة التفتوا جيداً, التفتوا جيدا ما الدليل على ذلك؟ قالوا كما فعل الخليفة الثاني بالنسبة للخليفة الأول هذا دليل وهو أنه مد يده إلى الأول قال مد يدك لأبايعك فبايعه ثم سكت الناس هذا السكوت بالنسبة إليهم ماذا حجة لا أعلم متى كان السكوت دليل ماذا دليل رضا نعم احنا عندنا في باب النكاح ل... لاعتبارات معينة أن البنت إذا كانت في شاء الله أحسنتم لم تصرح هذا دل الدليل فيظهر أنهم لعلهم استنتوا لذلك الأصل لهذا الأصل علي أما ما هي بما بمن تنعقده بودي أنه واقعا المشاهد الكريم جيدا يلتفت إلى ما أقول رجائي لهذه القضية الإسفراءاني في المتوفى سنة 406 من الهجرات يقول أجيب هذه الجملة ولكنه أقولها ولا أعلق واقعا عليه يقول وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقا أو جاهلا على الإسفراءاني هسأل مارد أدخل في التعليق على هذه المقولة لأن العلو هذا قد يقال أنه رأي شاذن شاذن طيما أما الماورد تعلمون أن الماورد في الأحكام السلطانية من أعلام الفقه السياسي يقول اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى فقال الطائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرة ما دليلك على أنه هذا الرأي باطل لأنه الذين بايعوا الخليفة الأول لم يكنوا لا إجماعا ولا أهل الحل والعقل وهذا منو... التصريح الماوردي أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت هذا تصريح الماوردي يقول لم تكن لا إجماعا ولم تكن لا إجماعا من الأمة ولا إجماعا من أهل الحلي والعقد وإنما انعقدت بمن حضرها التفتوا بعد ذلك ماذا يقول يقول ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها أبدا وقال الطائفة أخرى أقل ما تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة استدلالا بأمرين غريب جدا استدلالا بأمرين وكأنه دا يقول استدلالا بآيتين أو استدلالا ماذا؟ بروايتين ما هم الأمران؟ استدلالا بأمرين أحدهما أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها سمح سيد عذرا يبدو أن لدينا فاصلا نقف عند هذه النقطة المهمة ونعود بدي. إليكم مرة لا. أخرى ومشاهدنا فاصل ونعود إليكم تحية لكم مشاهد الكرام مجددا ولي سماحة سيد كمان الحيدري مرحبا بكم سماحة السيد أهلا ومرحبا دكتور مرحبا, مرحباً الله سماحة سيد قبل الفاصل مرحباً. توقفتم عند نقطة مهمة نعم نعم واصلوا الحديث فيها جيد أنا قلت بأنه في الواقع عندما نراجع كلمات أعلام المسلمين وباختلاف اتجاهاتهم نعم كلامية والفقية نعم نجد أنه في مسألة انعقاد الإمامة يصلون إلى نتائج خطيرة جدا ينتهون إلى أن الإمامة وهي إمامة المسلمين جميعا لا تحتاج لا إلى إجماع الأمة ولا تحتاج إلى أهل الحل والعقد في الأمة بل يمكن أن تنعقدها بشخص أو شخصين أو ثلاث ولعله أقصاه يحتاج إلى ماذا؟ أربعة أشخاص واستدلوا لذلك قالوا لدليلين ما هم الدليلان لم يستدلوا بالقرآن ولا بالسنة النبوية, ولا بالسنة النبوية وإنما استدلوا ماذا؟ بفعل بعض الصحابة وهذه نظرية الصحابة نظرية الصحابة وإن كانت من الناحية النظرية لا تعتقد بعصمة الصحابة وإنما تقول بعدالة ماذا؟ بعدالة الصحابة ولكن من الناحية العملية تجعل أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم وتدبيراتهم تجعلها على حد حجية ماذا؟ سنة رسول, سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الذي قلناه أنهم وإن لم يقبلوا من جهة لم يقبلوا عصمة من؟ عصمة علي وأهل بيته ولكن استبدلوا عصمة أهل البيت بعصمة من؟ الصحابة بعصمة الصحابة عمليا قد لا يقول قائل لا, لا يوجد يصرحون أقول نعم ولكن انظروا يقول استدلالا بأمرين الأمر الأول بيعة أبي بكر إن عقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها الدليل الثاني إن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضى ماذا؟ الخمسة برضى آخر. الخمسة إذن ما فعله الأول هو الحجة ما فعله الثاني هو الحجة بعد يقول وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة بل التفتوا جيدا هذا الكلام كله للماورد في الأحكام السلطانية وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضى الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين هذه نظرية الإمامة عند مدرسة الصحابة كما يصح التفت التمثيل والدليل كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين يعني جعلوا أهمية حكومة المسلمين وإمامة المسلمين ومصير أمة بكاملها على مستوى أهمية ماذا؟ زواج بنت اللي تحتاج إلى ولي وشاهد هذا واضح جدا نعم بعد وقال الطائفة بعد انظر لها الطائفة الثالثة واقعا والأمر عجيب وقال الطائفة تنعقد بواحد لا تحتاج يعني قل من موضوع الزواج عندنا بل بل بل في أي دليل التفتوا الدليل لأن العباس قال لعلي أمدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان إلى آخر وانظر أيضا يعني فعل صحابة صحابية من الصحابة أيضا الدليل ما هو فعل العباس, فعل العباس. هذا ما يقوله من الماوردي إمام الحرمين الجويني قال اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها شيء غريب يعني ولذا أنتم تجدون بأنه الآن في, في أكثر البلاد الإسلامية بأي طريق وصل إلى السلطة يقولون هو ماذا؟ هو الإمام هو الإمام وتجوز مخالفته أو لا, لا تجوز لا مفترض الطعام مفترض الطعام ولي أمره لانه هذه اسس النظرية والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت انظروا الى الدليل ان الامامه لما عقدت بكر ابتدى لانضاء احكام المسلمين ولم يتانى لانتشار الاخبار الى منء من الصحابة في الاقط بمجرد انه عقدت الامامه للاول نقول بدا يزاول عمله كحاكم ولا ينتظر أن الاخرين ان المسلمين أن علماء المسلمين أن ان الحقد واهل الحل والعقد من من المسلمين الذين لم يحضروا البيعه انهم موافقوا عليها او لم يوافقوا عليها وان ذلك قتل مالك بن نويره قبل ان يصل الى الخليفه إذن او يكلمه اذا اذا القضيه انا اريد أبين هذه الحقيقة هسه لو لو سالنا جميع ان هؤلاء لماذا انتم تتنظرون للامامه بهذه الطريقه يعني لماذا تقولون أن الامامه تنعقده لأنه إن لم يقولوا ذلك لما أمكنهم أن يصححوا خلافة الأول والثاني نعم وكل الخلفاء الذين جاءوا وهكذا هو, هو, هو, هو أهم شرعية للأول والثاني نعم. فإذا ما استطاعوا أن يصححوا هذه الخلافة إذن باقي أيضا تسكت من الاعتبار إذن هم ينطلقون هذا الذي قلته في أول البحث دا ينطلقون من واقع تاريخي حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الله من واقع سياسي حصل بعد رسول الله ليجعلوه هو ماذا هي السنة التي لا بد أن تتبع ولذا أنا قلت بأن هؤلاء لا أقبل أن نصلح بأهل السنة والجماعة لماذا لأن هؤلاء لا سنة ولا إجماعة بل أحسنتم لا يوجد هم, هم يصرحون بهذا إذن هم من؟ هم واقعا نظرية الصحابة مدرسة الصحابة يقول ولم ينكر عليه فإذا لم يشترط الإجماع في, عدد في عقد الإمامة نعم. يقول جويني لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد هذه نظرية هذه مدرسة الصحابة هذه نظرية مدرسة الصحابة, الصحابة. في نعم. هذا المجال جي. هذه من أهم نتائج ومعطيات الرؤية الأولى التي أشرنا إليها مع أننا سمح سيد معنى الإمام في اللغة المؤموم الذي يقصده الناس الله يعلم لا أريد أن أدخل للبحث اللغوي ولا البحث القرآني فقط أريد أن الواقع التاريخي الذي حدث هذه الرؤية الأولى لا. إذن الرؤية الأولى التفتوا جيدا الرؤية الأولى وهي رؤية مدرسة الصحابة نظرية مدرسة الصحابة في الإمامة أوصلت الإمامة إلى مستوى لا تتجاوز أهميتها كشاهد لا تتجاوز أهميتها كبن تريد ماذا أن تتزوج فتحتاج إلى ولي وإلى شاهدين لا. تنعقد بكذا لا في شرائطها قالوا يكفي فيها ان يكون العلم المتعارض والعداله التي تكفي في ادنى الشهود من حيث الانعقاد هذه الشرائطها هذه ماذا هذه هي الرؤية, هي نعم. الرؤية. نعم. في المقابل تعالوا معنا إلى الرؤية ماذا؟ الرؤية الثانية نعم. وهي نظرية مدرسة أهل البيت, أهل البيت. تفضل الآن أنا دا أتكلم يعني أقول للمشاهد الكريم لا بد أن يلتفت إلى هذه الحقيقة دا أتكلم على مستوى صح التعبير على مستوى النظرية يعني بعد لم أدخل في الدليل لأنه قد يقول لي قائل سيدنا أنت قد تطرح النظرية ثانية ما هو دليلها أقول سيأتي انتظر لكن م. الان انا أريد أقرر محل النزاع أريد أن أقرر منشأ الاختلاف أريد أن أقرر هذا الاتجاه وهو اتجاه نظرية الصحابة من أين بدأ ونظرية أئمة أهل البيت او مدرسة أهل البيت من أين ماذا بدأت في الإمامة نعم. تعالوا معنا إلى مدرسة أهل, أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لنرى أنهم عندما بدأوا الإمامة كيف بدأوا الإمامة ومن أي منطلق أنا أكتفي بنصين نص عن الإمام الرضا عليها أفضل الصلاة والنصوص في ذلك بالعشرات بل بالمئات والمضمون متواتر كما يقال أنه تواتر معنون قال الإمام الرضا هذه النصوص أن عن الإمام الرضا يقول هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ منطلق منطلق آخر تعرفوا و... معنى الإمامة أولا بل أنت نعم أساسا هذا الإمامة فد مقام آخر وأين عرفتم أن تقدر الإمامة حتى تجوز فيها اختياركم حتى تقول تنعقد ماذا بشخص بم... لا تنعقد بإجماع الأمة فضلا عن إنعقادها ماذا بشخص واحد نعم قال إن الإمامة يؤدي أن المشاهد الكريم كلمة كلمة لأنه لا أستطيع أن أعلق إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم الإمام شيء آخر إذن تبين أنه رؤية أخرى ينطلق منها الإمام الرضا سلام الله عليه في الإمامة وهنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت ومع الأسف الشديد أنه كثير من كتب الكلام عندنا وكثير من كتب الفرق التي كتبت في الفرق الإسلامية والمذاهب نعم. وكثير من المتحدثين وكثير من المعاصرين من الاتجاه يأتي إلى الفضائية يأتي إلى البحث الإمامة ولا يحرر محل النزاع ونقطة الانطلاق يفترض كأن نقطة الانطلاق ماذا؟ واحدة ثم يبحثون ما هي شرائطها ذاك يقول لا يشترط فيها العصمة مدرسة أهل البيجة يقولون يشترط فيها ماذا العصمة ذلاك يقولون أولئك يقولون لا يشترط فيها النص نحن نقول يشترط فيها ماذا النص لا. هم يقولون لا يشترط فيها العلم الخاص الذي أعلائي نحن نقول ماذا يشترط ولكنه أنت عندما تنظر إليه ذاك يتكلم عن إمامة ونحن نتكلم ماذا عن إمامة, الأخرى. عن إمامة أخرى أساسا لا علاقة لها هم يتكلمون عن الإمامة التي عينت خصوصياتها وشرائطها وموانعها ومسؤولياتها الوضع التاريخي الذي حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نتحدث عن أي إمامة الإمامة القرآنية الإمامة التي جعلها القرآن انا ماذا أتكلم وقعاً الآن عن إمامة علي للإمامة الذي ولذا تجدون الإمام رضاً سلام الله عليه من يشير إلى هذه المقامات ما يقول انظروا إلى إمامتنا أبداً انظروا كيف يسلسل البحث يتحدث عن الإمامة المطلقة يقول لا يتكلم عن إمامة إبراهيم صلوات الله عليه هذه النقطة الأساسية يقول اطمئنوا أن الإمامة أجل وأمنعوا كيف يمكن؟ يقول بعد إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة أي مرتبة هذا الذي نريد أن نقف عنده هل الإمامة هي النبوة؟ أبداً. الجواب كلا نعم. هي الرسالة؟ كلا. الجواب كلا هي من لوازم النبوة والرسالة؟ كلا. الجواب كلا بأي دليل بدليل مرتبة ثالثة وراء النبوة ووراء, نعم ماذا؟ نعم ووراء الرسالة وكثير من الأنبياء لم يوصفوا بأنهم أئمة نعم والإمامة أنت تجدون بأنها كإمامة كنص قرآني بدأت بإبراهيم واستمرت ببعض ماذا في ذريته عندما قال ومن ذريته قال لا ينال عهدي الله الظالمين الله الله الآن ما رد أدخل في التفاصيل انظروا كلمات الإمام الرضا بعد ذلك ماذا يقول الإمام يقول إن الإمامة هي منزلة الأنبياء انظروا بينكم وبين الله الإمام التي يعرفها الماوردي والباقلاني والجويني وكذا هي منزلة ماذا على مستوى الشاهد أقل من موضوع عقد النكاح عقد النكاح انظروا, انظروا, انظروا الرؤية انظروا المنهج انظروا, انظروا السياق الذي ينطلق منه الإمام الرضا سلام الله عليه لبحث الإمامة يقول ان الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء ان الإمامة خلافة الله إني جاعل في الأرض خليفة خلافة الله تعقد في شخص بينكم وبين الله تعطى لأن لا يكون معلنا للفساد في الظاهر وإن كان يفعل ما يريد في الباطن هذا خليفة الشيطان وليس خليفة الله التفتوا إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول إن الإمامة زمام الدين إن الإمامة صلاح الدين وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام أساس الإسلام الإمامة والإسلام لا يبنى على مثل هذا البناء الوائي إلا لنهار إذا كان أساسه ماذا أساسه كما يقول أنه يكفي فيه علم أدنى الناس أو أوسط الناس ويكفي فيه عدالة وورع ماذا شاهد تقبل شهادته على هذا المستوى تعاملوا معها بعد ماذا يقول إذن يا ابن رسول الله انظروا النتائج هناك انتهى إلى أنه يحتاج إلى علم عادي وإلى ورع عادي ولكن هاي الرؤية من انطلقت أنها إرث منزلة الأنبياء قال الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين عز المسلمين الإمام واحد دهره أحسنت. هو الإمام. لا نظير له. أحسنتم لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب علمه علم لدني أحسنت. إلهي لا علم كسبي يقابل للصحة والخطاء وهذا ما أوضحته مفصلا في كتاب علم الإمام قلت أساسا علم الإمام ليس علم اكتسابي من هذه الطرق المتعارفة بل اختصاص هذا العلم اختصاص من المفضل الوهاب هذه وهب الهي هي هبه الهيه من لدنا علما أحسن. كما قال في ذلك العبد الصالح الا لما كان حجه لله على الناس لم لم لماذا صار اماما نعم. اذا لم يكن بهذا المستوى واقعا لماذا هو الامام وانا الماموم انا وهو اما متساوون أت... انا وصلنا متساوون لماذا هو حجه الله علي وقوله حجة عليه مع أنه أنا أساويه أو لعلي بعض الأحيان أنا أعلم ماذا لأنهم لم يشترطوا فيها أن يكون أعلم الناس أبدا التفتوا إلى النتائج القطيرة أحسنتم التزموا بهذه المباني كما تعلمون بعد ماذا يقول الإمام سلام الله عليه الخط... الرواية طويلة جدا ما. وإن شاء الله نحسن السبيل مهمة جدا مهمة سيد جدا قال وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل أمور عباده يعني جعله إمامة في الأم... أماما في الأمه شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما فلم يعي بعده بجواب أحسنتم الله ولا يحير فيه عن الصواب آه مو متشهد قد يصيب وقد ماذا سألوني قبل أن تفقدون هكذا أقول نعم فهو التفدوا إلى شرائط الإمامة في هذه الرؤية الثانية وهي رؤية مدرسة عهد البيت فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن من الخطايا والزلل والعثار يخصه الله بذلك ليكون خجته على عباده عند الله. ذلك يستحق هذا المقام نعم. ولذا تجدون أن القرآن الكريم قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إبراهيم عند ذلك السحق ماذا صار قال إني جاعلك للناس إمام وجزافا يستطيع أن يصل إلى هذا المقام وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا كلام الإمام الرضا اذا عندي وقت انا نعم يعني هل الذي يبتليه الله سبحانه وتعالى يبتليه شخص واحد الله وي... هو المبتلي ويرشحه للامام ويقول انت صرت امام نعم يعني هذا هذا يساوي رب العزه سبحانه وتعالى اصلا اصلا اكو اكو اكو, أكو, أكو بين رؤيتين ولذا تجدون بانه انا بدات البحث قلت اساسا الامامه فالرؤية القرآنية لأوضح للمشاهد الكريم يا إخواني بأنه بينكم وبين الله أنا الآن لا أريد, لا أريد أن أستبق الأبحاث انظروا إلى ما يقوله تقوله مدرسة أهل البيت في الإمامة وحقيقتها وشرائطها وموانعها ومسؤولياتها وأدوارها وانظروا إلى ما يقوله الآخرون ثم اعرضوا ذلك على كتاب الله لا لا الله نعم بينكم وبين الله هاي الامامه التي تطرحها يطرحها الباقلاني والجويني دا. والبغدادي والماوردي والتفتزاني انظروا بانه قضيه سهله جدا كما تفضلتم مرارا انه اساسا على مستوى اهميه عقد زواج امراه بنت على مستوى قضيه شاهد تحملا واداء بل اكثر من ذلك حتى ليس على هذا المستوى لانه يشترط ان لا يكون فقط معلنا للفساد والفسق وان كان فاسقا وقال فاسقا في, في, في الباطن نعم يعني إذن علامة هذه البعثة وهؤلاء ما الأنبياء لا أعلم والله لا أعلم وعلامة أن القرآن يقسمهم إلى أئمة العدل وأئمة الحق وأئمة الجور والظلم ويقول وجعلناهم أئمتي يهدون بأمرنا, إلى بأمرنا وفي المقابل يدعونا إلى النار سبحان الله نعم. إذا كان الأمر كذلك إذن ما الفرق بين الأول والثاني يبقى فرق بعد هذا ظالم ولكن هذا أظهر أحسنتم ولكن التفتو نعم سيد نعم نعم, أكمل. نعم. فقط أكمل هذه أما الإمام الصادق ماذا يعرف الإمام نعم. وما هي شرائطها لأنه الوقت بدأ يدركنا قال فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المنتجى والقائم المرتجى اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه في عالم الميثاق وفي البرية حين برأه يعني في عالمنا ظلا قبل خلق نسمة عن يمين عرشه محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده اختاره بعلمه وانتجبه لطهره بقية من آدم وخيرة من ذرية نوح ومصطفى من آل إبراهيم وسلالة من إسماعيل وصفوة من عترة محمد لم يزل بعين الله يحفظه ويكلأه بستره مطرودا عنه حبائل إبليس وجنوده مدفوعا عنه وقوب الغواسق إلى أن يقول مصروفا عنه قوارف السوء مبرأا من من العاهات محجوبا عن الآفات معصوما من الزلات مصونا عن الفواحش كلها معروفا بالحلم والبر منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل مسندا إليه أمر والده صامتا عن المنطق حين حياته أحسن تم نعلم إذن واقعا إذا سالنا سائل ما الاختلاف بين هاتين المدرستين اختلاف جوهري واقعاً, نعم. أنا واقعا أجد بعض المتكلمين هنا وهناك عندما يقول نعم اتفقت كلمة المسلمين على الأصول والأمور العقائدية والإيمانية ولا يوجد هناك أي خلاف نعم توجد بعض الخلافات الفقهية يعني انا حملها على الصحة فقط أحمله على أن هؤلاء واقعا لم يقرأوا علم الكلام ولم يقرأوا مفاهيم الإمامة عند مدرسة أهل البيت ولم يعرفوا حقيقة الإمامة ولم يعرفوا شرائطها ولم يعرفوا موانعها ولم يقفوا على الأدوار الموكلة إليها والمسؤوليات التي ألقيت على عاتقها حتى يقول هذا الكلام وإلا بربك أن يوجد عاقل يمكنه أن يقول هذه الكلمة لا مقايسة بين, بين الرؤيتين لا مقايسة بين الاتجاهين نعم كما ذكرت مرارا نحترم الرأي الآخر لا مشكلة عندنا هم اعتقدوا بهذا هم أحرار ولكنه في الواقع لا ينبغي أن يقال بأنه في الأصول الإيمانية وفي الأركان العقدية وفي المسائل الكلامية الأساسية نحن لا يوجد بينما خلاف لا يوجد خلافات أساسية وجوهرية طبعا إذا كانت في الإمامة هذه الخلافات فما بالك في النبوة إذا كانت في الإمامة والنبوة توجد مثل هذه هذا الافتراق في المنهج والرؤية وفهم الحقائق فما بالك في التوحيد ولذا نحن في كتابنا التوحيد في مجلدين بينا هذا المعنى نعم. قلنا الإخوان الأعزاء التوحيد الذي يطرحه علي وأهل بايته طبعا كله استنباطا من ماذا لعلمه الذين يستنبطونه استنباطا من القرآن لأن هؤلاء رؤيتهم رؤية أخذت من القرآن وكما تجد الآن بينك وبين الله في جملة واحدة حتى لا أطيل على المشاهد الكريم في هذه القضية فلينظر, فلينظر أنه هذه الرؤية التي نحن طرحناها من كلمات الإمام الرضا والإمام الصادق فليطرحها على القرآن ثم فلينظر الرؤية الأخرى ثم يعرضها ماذا؟ على القرآن ليرى أنه ما رد أقول أيهما مطابقة ليرى أيهما أقرب إلى المنهج القرآني وإلى الرؤية القرآن أحسنتم. نعم واضح الجواب واضح أحسنتم. سمح سيد بعد الفاصل إن شاء الله نعود إليكم ونستقبل اتصالات الأخوة أحسنتم. المشاهدين ومشاهدين الكرام فاصل وبعدها نستقبل اتصالاتكم وما لديكم المساهمات إذن تابعونا بعد هذا الفاصل ياتي لكم مشاركه ولي سمح السيد كمال الحيدر مرحبا بكم سموحه السيد سموحه السيد معنا اول اتصال من الاخ حسن من المغرب تفضل اخ حسن ألعبالكو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا إذا أردنا ان نطرح امامه اهل البيت نعم عن القرآن الكريم نعم من خلال الآية الشريفة إني جاعلك للناس إمامة قالوا من ذريتي نعم قال لا ينالوا أهدي الظالمين نعم من هم الذين أولى بالإمامة الغير الظالمين نعم في سورة الأنعام نقرأ الذين آمنوا ولم يلبسوا يلبسوا إمامهم بظلم ولا اكل لهم الامن وهم مرتدون وتلك حجهنا اتى الى على قومه اربعا وضع من إن ربك حكيم عليم وولدنا اسحاق ويعقوب إلى قوله 17 هذا ذلك هدى الله يهدي بمن شاء من عباده نعم اولا هل هذه الصفوه من دود ابراهيم عليه السلام هي الـ هي الـ الاحق بالاباده نعم حياكم الله حياكم الله شكرا لكم شكرا اخ حسن من المغرب وصلت الفكره معنا الاخ عبد الحسين من العراق تفضلوا نعم تفضلوا السلام عليكم مولاي عليكم السلام ورحمة الله, رحمة الله. عليكم. عليكم السلام نسمعكم تفضلوا السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام ورحمة الله أنا من الكوف المقدسة مولاي أهلا ومرحبا بكم أه سيدنا نحن نشخرك على هذه البرامج القيمة <تصفيق> نعم الظاهرا أن الاتصال قد قطع نعم بإمكاني أن يعود الاكتصال نعم اذا لم يكن لدينا اتصال أيضا أطرحوا على سماحتكم سيدنا الكريم هذا السؤال من أحد الإخوة المشاهدين يقول قال سماحة السيد في الحلقة الماضية ان العصمة لا تشترط في الوقت الحاضر بالأئمة أو للأئمة كأنه يقصد هل يقصد سماحة السيد هنا بالأئمة الولي الفقيه نرجو إضاح ذلك أنا في الواقع بأنه صرحت بهذا المعنى قلت نعم. أنه إمامة المسلمين بما هي إمامة المسلمين لا يشترطوا فيها العصمة وقلت والدليل على ذلك إمامة المسلمين والدليل على ذلك أنه نحن الآن في عصر الغيبة توجد عندنا إمامة للمسلمين ولكنها معصومة وغير معصومة, معصومة. غير معصومة إذن الإمامة في المسلمين لا يشترطوا فيها العصمان يعني أنها فقهية لا لا لا, لا أدخل في تفاصيل نعم قراء يقول بأنه الإمامة مسألة فقهية الآن ذاك البحث أن مسألة كلامية أو مسألة فقهية بحث آخر نعم. انا قلت بأنه أساسا إذا كان المعصوم موجودا فلا تصل النوبة إلى ماذا لا غيره. إلى غير المعصوم بشرطين أولا وجود المعصوم وثانيا نعم. ظهور المعصوم سلام الله ولكن حيث في زماننا أن الامام المعصوم موجود نعم. ولكنه ظاهر او غير ظاهر نعم غير ظاهر. غائب عن الاسطار فلهذا اوكلت القضية الى من اوكلت الى نعم. المراجع والفقهاء واولياء الامر ضمن الشرائع نعم احسنتم سيد معنى الاخ ابو زينب من العراق تفضلوا نعم وعليكم السلام الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله عليكم ورحمة وبركاته. السلام عليكم وبركاته مرحبا السيد عندي سؤال عن السؤال الأول يتعلق بقضية علم الإيمان سلام الله عليكم نعلم أن علم الإيمان ماذا يقصد بروايات الاستجاد يسمهم سلام الله عليكم الاستجادون في كل ليلة في وفي كل يوم كذا في علم على علم التعليم بكل شيء هذا أولا لا. وثانيا قضية الهداية التكوينية وزعلناهم أئمة يهدون بهمرنا قضية الغدام التكونية <تكتشف> لا تتظرفونها إنا ما المقصود بالهداية التكونية أن الإمام يوصل إلى المطلوب حيث يمعنى جذري مثلاً كما لعله يتراه أما أن القضية قضية اختيارية ربما تصل به ضوامة شريعات وعينة كما نفهم أن الإمام يقول الناس هذا خلل وهذا حرام وهذا كذب تفعل والناس مخيرون في احسن طيب, طيب نعم تحياتنا لكم حيا الله شكرا لكم شكرا, لك لك شكرا جناب الشيخ شكرا, شكرا لكم لا نزول من الدعاء سم... حسن من المغرب سمحتي الشيخ نعم انا ما اتصور انه الظهر الوقت ما يسع هذه الاسئله بعد لا نعم ال... نعم اوخر شي يدخلنا اسئله الوقت انتهى فيما يتعلق بسؤال الاخ من المغرب نعم إن شاء الله تعالى قلت أنه أنا في مقدمة الأبحاث سوف أستبق الأبحاث باعتوار أنه ستأتي نعم. الظلم الذي ما هو الظلم الذي هل أنه يشترط أن لا يكون ظالما حين الإمامة أو يشترط أن لا يتلبس بأي ظلم ولو آنا ما في حياتي أي منهما هذا خلاف كلامي وسيأتي بحث إن شاء الله أن المستفاد من الآية المباركة من سورة البقرة هل نفي الظلم حين الإمامة؟ يعني ان لا يكون ظال ان يكون عادلا فقط حين الإمامة وان كان قبل ذلك ظالما نعم. وثم تاب وصار عادلا او لا يشترط في الامامه القرآنية ان لا يتلبس ولو بان ما نعم. بظلم في حياته أحسنتم. وهذا بحثه حسين واعتقادنا انه لا احسنت لانه قال ولا يلبس ايمانهم اذا نعم نسال ان شاء الله الألم. نعم لا إن فقط نعم الظاهر انتهى الوقت سمح لنا اقعد جناب الاخ ابو زينب شاء الله في الحلقه القادمه الله تعالى بالاسبوع القادم كلا سؤالين اذا الاخ حسن المغرب والاخ عبد الحسين من العراق والاخ عبد الحسين اشكركم فقط على هذا البرنامج نعم شكرا بالنسبه شكرا ايضا ابي زينب من العراق في الحلقه القادمه ان شاء, إن شاء الله ان شاء جي. الله ام الشه الكرم اشكركم شكرا جزيلا واشكر باسمكم سماحه ايت الله السيد كمال الحيدري اشكركم سماحه السيد مرة اخرى حياكم الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى عنا وبركاته شكرا لكم